إنما تعبدون من دون الله ابثانا ما تخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه وشكروا له إليه ترجعون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 ك يئذ من رحمتي وأولئك وأولئك لهم عذاب أليم.